and Islam.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 فَإِنَّمَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَلَكِنَّ الْكَثِيرِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فَصَيَّمْ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ في طُغْيَانِهِمْ أَعْمَهُونْ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عم من فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطط أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا سمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضال تُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ الذي الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ يرسل لكم فلا تجعلون الله أن تعتادوا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة, فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من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 التي الناس فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات مِن جَنَّاتٍ أَمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا ذَهَبْنَا مِنْ طَالِبٍ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَارِدُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضطوب عليهم ولا الضوء الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا قل لكم فلا تجعلون الله أن تادا وانتم تعلمون وانا كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا قدت بصوره فاتوا بسوره من مثله وادعوا سهااكم من دون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 وقودها الناس والحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين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 تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم, فأحياكم ثم يبيتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا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 إني جَعَلُ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَة قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سَجَدَ لِآدَمَ فسجدوا, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا منها رغدا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 فتلقى آدم من ربه كلمات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 التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي واوفوا بعهدي وف بعهدكم وان ياظلمون وامنوا بما انزلت مصدق لما معكم الا تكونوا اولئك كافرين به ولا لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي أمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا وآتوا الزكاة واركعوا مع الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصلاة أستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون بالغِريواثا ساون ان اخسكم وانتم تتلون الكتاب اتامرون الناس بالغريواثا ساون ان اخسكم تتلون الكتاب Come on, buddy. يو لا تجزين َنفسس نَفس شيء والاتَّق يَم لا تجزين َنفسْس عن نفس شيءئ وَلا يُضطَلُ منِنه ش بك البحة جيناكم وإطنا بكم البحة أن جيناكم وأطناما كِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَإِذْ طَالَمُوسَ سَاقًا مِنْ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ لَمْ تَنظَمُوا باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فغتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وضللنا عليكم الغمار كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا فَكُلُوا مِمَّا حَيَّتُم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 نَظَلَمُوا رِجْزًا فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا الحمد لله يا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 صالحين من امن بالله واليوم الاخر من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون واذا اخذنا ميثاقكم قوم الطور فخذوا ما اتيناكم بقوه فخذوا ما اتيناكم بقوه واذكرونا فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته ل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 ففعلوا ما شابها علينا ان البقره شابها علينا وان ان شاء الله لهتدون قال انه يقول انها بقره لا بنون تثير تثير الارض لا تسقي الارض قال انه يقول فقرة لا ذنون تثير الأرض ولا تسخي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يقعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اطْرُدُوهُم مِّن بَعْضِهَا كَذَلِكَ يَحْكُمُ اللَّهُ الْمَوْتَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فَهِيَ كالحجارة أو أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعل أذكر إن نفعت الذكرا سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من زَكَا وَبَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وموسى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 هو الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا سمع الله لمن حمده اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يخجرك اللهم إياك نعبد ولكن نصلي ونسجد ولكن نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفذ نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عبادتك ان بك الجد بالكفار ملحق اللهم لك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما رزقتنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد أن بلغتنا الحمد أن بلغتنا رمضان اللهم كما أكرمتنا ببلوغ أوله اللهم فأكرمنا ببلوغ آخره وأنت في هذا الشهر الكريم من طوبول من طوبور الخير والدركه الله ما فجع لنا منها اوخر الحظ والنصيب ولسائر المسلمين وما قسمت فيه من بلاء وفتنه فاصرفه عنا وعن المسلمين يا Şahra ima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 هذا الشهر شهر خير ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين اللهم واجعل هذا الشهر شهر نصر وتمكين للإسلام والمسلمين اللهم وانزل من بركات هذا الشهر على إخواننا المجاهدين في بلاد الشام اللهم كل إخواننا المجاهدين في بلاد الشاك اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم سدد راميهم وثفد أقدامهم ورحد صفوفهم واجمع كلماتهم واجعل الدائرة لهم وقو شوكتهم اللهم إنك كنت وقولك الحق ألا لأن نصر الله قريبا اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا وفرجا قريبا اللهم إن بإخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان اللهم إن بهم من الضعف ما لا يشكى إلا إليك اللهم تعلم من حالهم ما لم نعلم وترى من حالهم ما لم نرى وتسمع من أنينهم ما لم نسمع وتعلم من شكواهم ما لم نعلم اللهم فرج همهم, اللهم فرج همهم وفك حصارهم واحق اندماءهم واقبل شهداءهم اللهم واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم من عاداهم فعاذه ومن آداهم فآذه ومن تسلط عليهم فسلط عليه اللهم وعليك بطاغية الشام وائرين المعتدين وباروانهم من الرافضه المجرمين اللهم نصر بالله الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم وفق المسلمين في كل ما كان للحكم بشريعتك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم آمين في اوطاننا اصلح ائمتنا واولااء امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع نضالك اللهم وفقني وامدنا بتوفيقك وانيدم بتغيدك اللهم واخذ بيده في المطائطه واكشف له وجه الحقائق يا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين يا الجلال والإكرام اللهم تقدل منا إنك أنت السميع العليم إلا نا إنك أنت الوفور الرحيم واتبع علينا إنك أنت التواب عليك التكلا اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فبتدنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطه وعافاتك من عقوبته وبك منك لا نحصي عليك أنتك ما أفنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام والحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين